الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ذا أما بعد فهذا المجلس الحادي والعشرون في تقريب وتهذيب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الثامن عشر من شهر صفر للعام التاسع والثلاثين بعد المئة الرابعة والالف. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه أما بعد فقد تكلمنا في المجلس الأخير عن حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية وذكرنا أن الراجحة قول الجمهور وهم الأمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد نعم رحمهم الله في أنه كما قال مصنف قد احتج بالحديث من ذهب إلى منع القراءة وراء الإمام في الجهرية وهم الأمة الثلاثة وجمهور العلماء ولكن هناك اعتراضات على هذا القول فذكرنا أحدها في المجلس الماضي ونذكر الاعتراضات الأخرى منها ما ذكر التلمذي والبيهقي وغيرهما أن الحديثة لا يدل أي حديث أبي هريرة الآن المصنف يشير إلى حديث أبي هريرة هو رواية ابن أكيمة عن أبي هريرة في نسخ القراءة قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع بعد أن أجاز في أول الأمر القراءة قراءة الفاتحة خلفه أي للمأمومين في الصروات الجهرية فقط فهناك من اعترض على هذا الحديث أن ولا يدل على ذلك. لماذا؟ قالوا لأن أبا هريرة روى الحديث. روى هذا الحديث. هل دروا الحديث؟ قد صح عنه أنه سئل عن قراءة الفاتحة. ورأى الإمام فقال اقرأ بها في نفسك. اقرأ بها في نفسك. وهذا أخرجه مسلم. قالوا فلو كان الحديث ثابتا حديث ابن أكيما. أو كان دالاً على المنع لما أفتى أي أبو هريرة بخلاف ذلك لأن أبو هريرة هنا في هذا الأثر الذي أخرجه مسلم ذكر لسائله أنه يقرأ بالفاتحة في نفسه أي خلف الإمام فهنا صارت فتوى الراوي على خلاف مروييه هذه مسألة أصولية حديثية اختلف فيها العلماء هل إذا أفتى الراوي بفتوى تخالف مرويه الذي عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ بماذا يقدم ماذا هل تقدم الرواية أم تقدم الفتوى فهنا قال المصنف الشيخ الألباني فلو لو كانت هذه الحجة صحيحة لزم لا منها رد كثير من السنن الصحيحة آه ولكن أول من يخالفه من يخالفها هم الذين أوراضوا في هذا المكان كما لا يخفى على البصير البصير بطرق الاستدلال ومعند العلماء على اختلافهم وإليك مثالا على ذلك فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم ومن حديث أبي هريرة أيضا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليكسره سبع مرات هذا حديث متفق عليه خرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه طيب وروا هذه الرواية عند مسلم والنسائي لكن أصل الحديث في الصحيحين ومن من روى هذا الحديث أبو هريرة, أه أبو هريرة ثم ذهب عنه أنه كان يفتي بالغسل من ولوغ الكلب ثلاثا لا سبعة فأفتل الآن بخلاف ما روى طيب فلم يأخذ بفتوى أبو هريرة الجمهور لم أخذوا بالرواية لأنه مخالف لقواعدهم ولذلك تعقب ابن التركماني البيهقي هنا بقوله مذهب الشافعي والمحدثين أن الراوي إذا روى حديثا ثم خالف كانت العبرة بما روى لا لما رأى ليست العبرة برأيه لما العبرة بروايته آه ولا يكون رأيه جرحا في الحديث وأهل الضلال في زمانين نحو أبي ريا الأزهري قديما ونحو إسلام البحيري الذي يعد خليفة أبي ريا حديثا يذهبون إلى الطعن في الأحاديث الصحيحة مثل هذه الشبهات فيتهمون الصحابة بالتناقض أو يسقطون مروياتهم ب بأراءهم ضاربين عرض الحائط بقواعد ولم الحديث لأنه من أجهل النزعة من الحديث آ نعم فقال نعم تركماني نعم كان العبرة لما روى لا لما رأى ولا يكون الرأي وشراهة في الحديث فكيف تكون فتوى أن غريرة دليلا على ضعف حديثه المرفوع يعني هذا أمر مستنكر كلامه. قال الشيخ الألباني وضع اعتراض قوي لا جواب لهم عليه كما أنه اعتراض قوي على الحنفية الذين خالفوا الجمهور في هذه القاعدة فقالوا العبرة برأي الراوي لا بمرويه فالأحناف وضعوا قاعدة على خلاف قول الجمهور فرجحوا الرأي على المروي آه. فيلزم على ذلك أن يدعوا الاحتجاج بالحديث لإفتاء أبي هريرة بخلافه كما ذكرنا ويأخوذ به وأما الجاوب عن ذلك كما صنع أبو الحسنات أي لكنوي بأن يحمل قول أبي هريرة اقرأ بها في نفسك على سرية فحينئذ لا تعارض بين رأيه ومرويه ولا إلزام به فليس بشيء ولكن الشيخ الأبي تعقب قول أبي الحسنات بأنه ليس بشيء لأن قول أبي الحسنات أنه قيد قول أبي ريرا اقرأ في نفسك بالسرية ولكن هذا القول ليس بشيء لماذا؟ قال لأنه ثبت في جزء البخاري في جزء القراءة خلف الإمام وسنن البيهقي أن السائل سأله عن الصلاة الجهرية نعم باللفظ قال عبد الرحمن أبو العلاء قلت يا أبو هريرة كيف أصنع إذا كنت مع الإمام قد جهر وقد جهر بالقراءة قال اقرأ بها في نفسك نعم فأجاب بما تقدم نعم فلذلك لا يصلح جواب أبي الحسنات في هذه المسألة لكن قال المتيمية في الفتوى نقول يقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصتوا لعلكم ترهموا لفظ عام فإما يختص في القراءة في الصلاة أو في القراءة في غير الصلاة أو يعموهما والثاني باطل قطعا لأنه لم يقل أحد من المسلمين أنه يجب الاستماع الاستماع خارج الصلاة لأنه لم يوجب أحد من العلماء على من سمع القرآن يطلع في خارج الصلاة أنه يجب عليه أن يجلس للاستماع هذا لم يقل به أحد نعم. فأنه نعم لم يقل أحد المسلمين أنه يجب الاستماع خارج الصلاة ولا يجب في الصلاة ولأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي أتم به ويجب عليه متابعته أولى من استماعي إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة أي أن القراءة في داخل الصلاة الأولى أن تستمع آه. الأولى أن تستمع ولم يوجب أحد السماع بخلاف الفاتحة يعني ما قال أحده أنه يجب على المأموم أن يسمع قراءة الإمام للصورة التي بعد الفاتحة آه. قالوا فلأنه لم يقبل أحد من المسلمين أنه يجب الاستماع الاستماع خارج الصلاة ولا يجب في الصلاة، ولأن استماع المستمع إلى الإمام الذي أتم به، ويجب عليه متابعة وأولى من استماع إلى من يقرأ خارج الصلاة، وذلك داخل في الآية، إما على سبيل الخصوص وإما على سبيل العموم، وعلى التقديرين، فالآية دالة على أمر المأموم بالانصات لقراءة الإمام، والمنازع يسلم بذلك إلا في الفاتحة. والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن والفاتحة أم القرآن وهي التي بد من قراءتها في كل صلاة وهي أفضل صور القرآن وهي التي لم ينزل في الطورات ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقال مثلها فيمتنع أن يكون المراد بالآية الاستماع إلى غيرها دونها مع إطلاق لفظ الآية وعمومها أي وإذا كُل وإذا كُل القرآن فاستمع له وأنصت، ها الذي ينبغي أن أن يقصد بهذا ابتداء أم القرآن الفاتحة نوم هي أنه هي الأولى لأنه يجب الاستماع إليها من الصور الأخرى. فإذا أخرجنا الفاتحة عن عن هذا ال ال الاستماع في داخل الصلاة، فهنا نكون. يعني أخرجن الآية عبدلولها. آه. قال: نعم مع أن قراءاتي أكثر وأشهر والعادل عن استماعها إلى قراءتها إنما يعدل لكون قراءتها أفضل أفضل نعم من من الاستماع. هذا غلط مخالف للنص والإجماع. فإن الكتابة والسنة أمرت المؤتم بالاستماع دون القراءة. والأمة متفقة على أن استماعه لما زاد على الفاتحة أفضل من قراءة ما زاد عليها يعني الآن المأموم فباتفاق لغلماء يجب علي أن يقرأ صورة أخرى بعد الفاتحة خلف الإمام في الشهرية إنما الأفضل له ما نقول الواجب الأفضل أن يستمع أن يستمع لقراءة الصورة بعد الفاتحة هذا الأفضل بلا خلف لم يقل أحد من هؤلاء القائلين بوجود قراءة الفاتحة خلف الإمام بالجهرية أنه يجب أو يستحب لا نقول يجب أن يقرأ كذلك صورة بعد الفاتحة خلف الإمام بالجهرية فلم يقل بهذا أحد نعم قال ولذلك قال والأمة مضطفخة على أن استماعه لما زاد على الفاتحة أفضل من قراءة ما زاد عليه نعم فلو كانت القراءة لما يقرأه الإمام أفضل أفضل أفضل من الاستماع لقراءته لكان قراءة المأموم أفضل نعم لكان قراءة المأموم أفضل من قراءته لما زاد على الفاتحة وهذا لم يقوله أحد وإن من نازع من نازع في الفاتحة ولظنه أنها واجبة على المأموم أو مستحب. <تصفيق> قال شيخ الاسلام وجوابه أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة <تصفيق> يحصل بالاستماع ما هو أفضل منها بدليل استماعه لما زاد على الفاتحة فلولا يحصل لباستماع ما هو أفضل من القراءة لكان الأول أن يفعل أفضل الأمرين وهو القراءة فلما دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الاستماع أفضل من القراءة أي من قراءة الفاتحة خلف الإيمان الجارية دل على أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارئ وهذا المعنى موجود في الفاتحة وغيرها ليس في الصورة البعض الفاتحة فقط وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر بالأدنى أي القراءة دون الاستماع وينهى على الأعلى أي عن الاستماع وثبت أنه في هذه الحال قراءة الإمام له قراءة كما في الحديث الذي حسنه الشيخ البني بطرقه قراءة الإمام قراءة قراءة نعم كما قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة نعم. وثم ذكر الشيخ الألباني أن هذا الحديث روية مرسلا ومسندا ولكن أكثر الأمة الثقات رووه مرسلا عبد الله بن شداد أي مرسل من عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسنده بعضهم ورواه ابن مسندا وهذا المرسل قد عدده ظاهر القرآن والسلم يشير إلى آية وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصته والتعديد بالقرآن للمرسل هذا أشار إلى الشافعي في الرسالة لما ذكر معددات المرسل وذكر أنه من ضمن الأمور التي يعتدد بها المرسل كي يصح مرفوعا أن يأتي شيء من ظاهر القرآن يعضده، فيتقوى به ويرتفع إلى حيث الاحتجاج فهذا مثال قوي بقاعدة الشافعية التي أصلها المرسل. آه، نعم. قول الشيخ رحمه الله، نعم. وهذا المرسل، قد عضد ظاهر القرآن والسنة، وقال به جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين. ومرسله من أكابر التابعين، آه. ومثل هذا المرسل يحتج به بالاتفاق لأمة الأربعة وغيرهم، آه، وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل، فيما شرحنا للآن. لمف أن الاستماع إلى قراءة الإمام أمر دل عليه، <تصفيق> لم دل عليه القرآن دلالة قاطعة. ولأن هذا من الأمور الظاهرة التي تحتاج إليها الأمة فكان بيانها في القرآن بما يحصل به المقصود وجاءت السنة بموافقة القرآن ثم يعني هذا تتمة كلام شيخ الإسلام من أول قولي فتبين الاستماع يستمع إلى نعم، ومن كلام السابق هذا من كلام العلو على من كلام الألباني أو العلم من كلام ابن تيمين. يعني يحتاج المراجعة قالوا يعني اختلط عليه هنا الكلام دخل كلام المتأم في كلام الألباني يعني يراجع هذا الموضوع. قالوا هذا حديث رواية مرسلا مصندا أن الذي يترجع عندي أنهم كلام الشيخ الألباني هذا. لم يقص لك. لم يقل. فتتنا كلام المتأم. بداية هم لم يقل. طيب بهذا كلام شيخ الإسلام كذلك. وضد النظر يعني. طيب. وانتهى كلام شيخ الإسلام عند قوله وجاءت السنة بمفاقة القرآن نعم. ثم ذكر أي قال الألباني ثم ذكر الشيخ شيخ الإسلام هذا الحديث الذي نتكلم عليه وقواه وحديثه من كان له إمام فخرات الإمام له قراء قال الشيخ الألباني وقد رد, وقد رد أي شيخ الأعلى البياقي تضعيفه إياه منحنا ذكرنا آنفا ثم ساق إذا الحديث الآتي بعده ثم قال أي شيخ الإسلام أيضا فلو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم لا أحد أمرين إما أن يقرأ مع الإمام وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ يعني تطرق في الكلام عن السكتات على أن نرجع هذا الموضوع المجلس القادم لأنه يطول الكلام فيه يكون موقفا عند كلام شاكر الإسلام عن مسألة السكتات في الصلاة ونحتج به القائلون بوجوب القراءة على مسألة القراءة في السكتات المدعاء للإمام وليست ثابتة سوف يأتي بين ذلك في المجلس القادم إن شاء الله وننتقل إلى المجلس نبتع الصلاة الشيوك الله عليه وسلم